بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلنا وفرضنا وأنزلنا فيها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون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 وَلْيَشْهَدَ ذٰلِكَ مَا مِنَ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا وَالزَّانِي لَا يَنكِحُهَا أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم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 وَالَّذِينَ يَرْنُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ, فشهادة أحدهم أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ أُولَ مِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين Walchomiseta An Ghzob Allah Alehya In Kana Min Al-Szadqin Walew La Fضl Allah Aleikum Warahmatu An Allah Tawa Bun عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم ما اكتسب من العثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Słyszałem i tym, co mówiłem wcześniej, że w tej chwili nie ma wątpliwości co فإذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذ تلفَّ قَوْمَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَانِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله علي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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتون للقربى والمساكين والمهاجرين أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم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 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون وَرِزْقُكَ كَرِيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا, حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن o abin O Abba Ibu Latin Aw Abhana in O Abhina O Abinat Ibo O أو بني بنين أو, أو نسائهن أو ما ملكت أيمان أو التابعين او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 ولا تكرهن فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه نافور رحيم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 Zaito لا tyle, ولا łasza يكاد زيتها ty, يكاد la war ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله Szanowni Państwo, witam Pana serdecznie witam Pana serdecznie witam Pana serdecznie witam ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بينا عن ذكر الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيئة يحسبوا الظلم أنما حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله, ووجد الله فوفاه حسابه والله سريع الحساب أَوْ كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يكدي رأى وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نور أَلَمْ تَرَ أَن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 ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله, فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال, من جبال من برد فيصيب فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار Jedynę z الليل والنهار إن في ذلك ma wątpliwości الأبصار والله خلق كل دابة فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ وَمِنْهُم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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا ثُمَّ يتولى فَرِيقٌ منه بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وَإِيَّكُلَّمُ الحَقُّ يَأْتُوهُ إلَيْهِ مُذْعِنٌ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ يَرْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَمْ يَخَافُونَ إِيَّاهِ حِيثَ الَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ U بِاللَّهِ جَهْدَ i dzia, أَمَرْتَهُمْ a m n n n n n الله n n n فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ حُمَّلُوهَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا وَتَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك أولئك الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النبي ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن, فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الْأَعْمَى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أن تأكلوا من بيوتكم، من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمياتكم. O buti omanaticum, au buy Houanicum, au buti Kauaticum. O buyuti Hawaaticum, au buy amanicum, au buti amaticum au buy Huaikum. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة kiedy mówię o tym, że nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca, جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا Państwo, لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والأرض قد يعلم ما توما إليه ويوم يرجعون إليه فينبئوا بما عملوا والله بكل شيء عليم.